ثمانية استمع إلى العبارات ثم لونها مستعينا بالقائمة كما في المثال غرفة الجلوس مطبخ غرفة الأطفال نافذة شرفة حمام غرفة النوم Faller.